بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب نحكمت اياته ثم فصلت ملد الحكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذر وبشير وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَما مِنْ دََّت فيِي الأرض ال لا علىى اللهَّه رِزقُوى وَعلملَمُ مُستَقََْهاَا وَمُستَوْدهَا كُلُّ فيِي كِتَابٍِ مُبين وَهُو الذي خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ فيِي سَِّةِ عام وَالْكَانَ عرْشُهُ على المائِلَِبلَلُ وَكُمْ أَّكُم مَحْسَنُ عمللَ وَل إنِن قُللتَ إِكُم مَبْعثونَ يوبَع المَوْوتِ لَقولولًا الذيينَ كَفَوا ل قُول الذيينَ كَفَهُ إِهذا إِللاا صِحر مُبين وَل إِنَّ صَرنَ عَول الْ العدَابَ إنا أَّةٍ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 لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُوا بِهِ صَدْرَكَ وَضَايَقُوا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 فهل لم تكن مسلمون بان كان يريد الحا الدنيا وزينتها وفيليهم اعمالهم فيها نوفيليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وَحَطَمَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا الى ربهم ملائكه اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 وَمَا نَرَاكَ تَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُ نَابِذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُمْ مِنْكُمْ تُعَالَى بَيْنَتَ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمْ يَتَعَالَى عَلَيْكُمْ ان نلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا تسلكم عليه بال ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون وَل قَوْم مَ صُرونِي مِنَ, من اللَّ فَرَدتهُم فَلا تذَكرُون وَلَا قُ لكُم عِذِ خَزائِن الله وَلَا عَلَ الغَيبَ وَلَا قُ إِّ مَلكك وَلَا قُل إِّ مَلَكُ وَلَا قُل للَِّذينَ تَزْدَر عَيُنكُم لَ يُؤتَهُم الله خَيرَاء الله لَ بِم في يوفُسين إِذََّمِنَ الظانمين قالوا ينُ حقَ جادلتَن فَثر تَجد نافَاتِنا بِما تعددناَا فَأتنا بِماَا تعدنا إِ كُ تَ منَِ الصادِقين قال إ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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويسمع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابًا يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زوجين اثنين وأهلك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 كفروا ربهم ألا بعدا لِعَادٍ قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما مِنْ من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَتِهِ فَمَن يُنَجِّينِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْزِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله؟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 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض بقية الله خير لكم من كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ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 شِقَاقٍ ان يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 والدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما دامت والأرض إلا ما شاء ربك عَقَ أَنْ غَيرَ مَجدُون فَلا تَكُ فيِي مِرِييَةٍ مِنَا يَعبُدُهَال مَا يعبدون إلا كما يَعبُدُ لَلَّكَمَا يَعبُدُ وَبَ مِنْ قَْ وَإَِّ لَمُوّهُم نَصبَهُم غَيرَ مَنْ قُ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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَمْ جِنًّا مِّنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهَا أَهْلُهَا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 وَكُلٌّ نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِمَ نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا أَمْلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا وانتظروا انامتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل